السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين يوم الدين اما بعد فمرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج فتاوى العقيده التي نستقبل فيها اتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف الارقام المعلنه على الشاشه وكذلك عبر شريط الرسائل وكذلك عبر البريد الالكتروني في موقع رضواني اليوم ان شاء الله عز وجل سنبدا باول سؤال وردنا للتو من احد الاخوه يقول ما رايكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما رايكم في جماعه الدعوه والتبليغ لو سمحت ارجو الرد ضروري انا محتاج اليه حقيقه اسئله كثيره بتاتي عن جماعه تبليغ الدعوه او الدعوه والتبليغ ونود ان ننبه ان هذه الجماعه للأسف جماعه هنديه صوفيه أسسها شخص اسمه محمد الياس والحقيقه احنا في قضيه الدعوه كل مسلم يعلم الحق ينبغي ان يبلغ الحق الذي يعلمه الى الاخرين يعني المسلم داعي بطبعه ب باعث العقيده والتوحيد المفطور عليها والتي تدخل الى قلبه فينقلها للاخرين لان شان الدعوه شان ناس بتاخذ بايديهم من طريق الضلال الى طريق الحق النار تشتعل في كل من خالف امر الله عز وجل او وقع في الشرك او ابتدع في دين الله عز وجل فانت لما يكون جارك والنار تشتعل فيه وتشتعل في بيته وفي اهله ماذا تصنع حتى لو كان هذا غير مسلم لابد ان تذهب تطفي هذه النار فتعرفه تحاول تجيب الماء تطفي النار بقدر ما تستطيع والله عز وجل شبه الوحي بالماء انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فالوحي عامل زي الميه بالظبط فانت بيكون عندك الماء وجارك ممنوع منه او هيموت من العطش تسيبه ولا بتاخد بايده فكل مسلم في هذا العالم صادق في اسلامه وفي ايمانه وفي فهمه للحياه وانها دار ابتلاء وان الاخره هي دار الجزاء فلابد ان ياخذ معه من استطاع من اخوانه ولا يترك النار تحرقهم اذا ده اساس الدعوه اللي عليه كل مسلم بيلتزم بالاسلام فهو داعي لكن تاسيس جماعه اسمها جماعه الدعوه والتبليغ يبقى بقيه المسلمين لا هم اصحاب دعوه ولا اصحاب تبليغ ده في الاصل ودي خطوره نشاه الجماعات في الاصل زي ما تقول اخوان مسلمون طب اخوان مسلمين والباء ها ما همش مسلمين ولا ايه يعني هذه من ضمن الامور اللي هي من عيوب الجماعات لكن لو كانت القضيه مؤسسه على منهج الكتاب والسنه والدعوه الى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم على منهجه والواحد مثلا هم بيخرجوا يتحركوا في البلدان لكي يدعو الناس الى الاسلام وفهم الاسلام على طريقه النبي صلى الله عليه وسلم فاحنا ما عندناش مشكله في هذه القضيه لكن المشكله ان هم واضعين نظام وبرنامج ألفه محمد إلياس زي ما حسن البنا وضع برنامجه وصايه ونظامه وفكره وأشياء أدت بالمسلمين إلى الوباء كذا الحال في قضيه في جماعه الايه التبليغ والدعوه عندهم نظام معين انهم ولا يحيدون عنه ولا يريدون ان يتراجعوا عن هذا النظام حتى ان اذكر مره من المرات في احد ال المقرات لجماعه التبليغ لان عندهم مقرات كبيره ويجتمعوا فيها بكثره كان في المنصوره في احد المساجد لهم الكبيره بيجتمعوا اجتماعات كثيره جدا جدا وكثير من الناس كانوا يسالونا وحتى منهم من كان ياتي يحاول ان هو يتحدث معنا في هذه القضيه في ان احنا نقف معهم او نساندهم قلنا والله نستطيع ان نساندكم لو انكم يعني حاولتم ان تتعلموا العقيده الصافيه وكيف تقدمون النقل على العقل وكيف تلتزمون بكتاب الله وبسنه وسنه رسول صلى الله عليه وسلم الاعداد الكبيره بتيجي احيانا الاعداد بتوصل ل 5000 و10000 موجودين في هذا المكان فاحنا حاولنا بقدر المستطاع ان احنا نسعى الى ان نعمل لهم دورات في العقيده مثلا يكون اربع وخمس شهور يتعلم فيها العقيده ثم ينطلق ينطلق على توحيد الله عز وجل وعلى فهم الاخلاص والمتابعه وايضا التوحيد الصافي النقي اللي فيه بعد عن الخرافات والشرك ودي كانت قضيه كانت ممكن تحسن الى جماعه التبليغ كلها يعني جماعه التبليغ لو انهم درسوا توحيد الاسماء والصفات وتوحيد العباده وتوحيد الربوبيه في الدورات اللي احنا عملناها خدوا الاستوانات وفرغوها ونشروها على أبنائهم لربما تغير الوضع تماما وده مش هتقول بينهم تلات صور او اربعة بالكتير يكون هم فيهم العقيدة صح انما تجيب واحد من الشارع مش عارف لابا ده لا سود وتجيبه وبعدين تحطه في النظام بتاعك يبقى مين اللي يقوم يتكلم كلمتين في الخير والإيمان مين اللي معنا يقوم يتكلم كلمتين في الخير والايمان الوقت احنا المسلمين عاملين زي عربيه مقطوره وانتر العربيه ولازم تجيب المقطوره تلزقها فيها والا لو سبت المقطوره المقطوره او هتنفصل العربيه ويحاول يضرب امثله بهذا الطريق عشان تروح تجيب الناس من على القهاوي ومن الشارع علشان يجوا يصلوا في المسجد وهذا اقصى ما عنده وبعدين بيقسموا تقسيمه عجيبه كده واحد يقوم يقول البيان بعد صلاه المغرب واحد تاني قاعد بيقرأ صورة ياسين في جنب علشان ايه يدعي للناس اللي هم خارجين وبعدين ينادي على اي حد من اللي قاعدين ايا كان ثقافيتهم وايا كان فكرهم ملوس ولا غير ملوس فيه شرك ما فيش فيه شرك فيه بدع ما فيش بدع اموا يا اخوانا مين اللي يقوم يتكلم في الخير والايمان ويجيب الناس يصلهم فطبعا الاحساسا من واحد يقول مالوش حاجة في الموضوع خالص فيفاجأ يعني ان هو لو ما امشي هيبقى شكله وحش قدام الناس فيقوم قايم انا اذكر ان في يوم من الايام حضرته وكنت همشي معاهم وانا صغير كنت في اولى اعدادي هندسه ايام ما كنا احنا طلبه فالمهم قلت انا همشي معاكم فاخدونا وخرجنا برا لان الاخر اللي بيتكلم معانا له عارف اللغه الاسود اللي قاعد على القهوه بيفهم اكتر منه فالمهم طبعا حاولنا بقدر المستطاع ساعتها انصرفت عنهم وسيبتهم وهما طبعا شويه بياخدوك 3 ايام وبعد كده ياخدوك شهر وما اعرفش فين ونظام وضع محمد الياس محمد الياس ده بقى كان صوفي من الصوفيه الغلاه اللي بيرجعوا في اعتقادهم الى الطرق الصوفيه الاربعه الكبيره اللي موجوده في العالم الاسلامي اللي بترضي اليها كل الفرق الصوفيه هذا للاسف ده فكر محمد الياس طيب ناخد الاتصال ونرجع ثاني مين معانا الاخ يحيى من الجزائر اهلا وسهلا يا اخي يحيى برميز. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ ما تقوم دعاء الله باسم مجري السحاب وهازم الاحزاب ما حكم ايش دعاء الله باسم مجري السحاب وهازم الاحزاب اه سليم ما فيش اشكال شا.. مجري السحاب وهازم الاحزاب طالما ثبت اسم مضاف فهو من اسماء الله المقيده التي تدعى او التي يدعو الانسان ربه بها على النص الذي ورد فهذا جائز ما في اي شيء بل هذا مما يعني يندب له اتبع كما دعا نبينا المصطفى صلى الله عليه صقم الله الله يحفظك ويوفقك الاخ يحيى من الجزائر خلاص جاوبنا عليه نرجع بس عشان موضوع التبليغ ده لاهميته لكثره الاسئله يعني قالنا اجي 20 سؤال انا فاكر من ساعه ما فتحت القات البصيره والسؤال بيتردد في جماعه الدعوه والتبليغ وكنا عايزين نعمل برنامج خاص مبين افكارها ومبين ما عليها فجماعه التبليغ فئه ضررها ماحق لان الذين يتصدرون للدعوه غير مؤهلين على الاطلاق على الاطلاق ويحتاجون الى ان يتعلموا فان ارادوا ان احنا نشاركهم في قضية انهم يتعلموا ويفهموا العقيدة فاهلا وسهلا بهم انا استطيعنا ان نعمل لهم برنامج البرنامج ده هوت هياخد منهم اربع او خمس شهور يكون كل الناس اللي عندهم من اللي عندهم فكرة حيدرسوا العقيدة بدراسة مؤصلة وبعد كده لو تحركوا حيتحركوا احنا بنقول لك دلوقتي محمد الياس ما وش حكم علينا ولا إحنا لو خليفناه بقى خلفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن اللي بيصر على أن يقدم كلام محمد إلياس على كلام الله ورسوله فشأنه حيبقى شأن الإخوان وإن كان طبعا ضرر الإخوان أخطر بذكر جدا من جماعة التبليغ لكن أي أن كان آه هذه الطوائف وهذه الـ الـ الفرق تؤدي إلى ضياع الأمة الإسلامية نعم الأخ محمود من سهاك أهلا بيك زكا شفنا حياكم الله الله يبارك فيك والله عليك يا شيخنا عافاك الله العافيه يا شيخ ربنا يبارك فيك يا محمود حياك الله, رسالة الله يا مولانا البي الله يخليك يا شيخ ارجى يا شيخ بالله عليك انك نختوم ايه ما لاي ايه سوره المائده اللي فيها التكفير وما لم يحكم عند الله قولائكم الكافرون اه الايه دي يا شيخنا الايه نفسها فيها نفس الشروط التي يجب التي يجب ان تتوافر في اللي بيطلق عليه لفظ التكفير يعني نعم نعم من اول الايه لغايه ما توصل وما انزل الله يجب ويجب توافر الشروط لكن جميع الجماعات والفئات الضاله بتتخذ زي الايه فقط ولا ولا تلتفت للشروط الموجوده في نفس الايه نعم نعم نعم صدقت والله هم نفسهم ما بيلتزموش بما انزلوا اي والله يا شيخ لا انا والله اصلا يا شيخنا هم اصلا بياخذوا زي الايه هم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض الله يحفظك يا شيخ محمود ولا تذكرتك انت فين بس بعلاش صوتك من زمان يا شيخ محمود الله يحفظك والله بارك الله انا بحاول الاتصال بك يا شيخ على طول لكن والله الخط اول مره والله شرفنا ولو عندك اي مداخله حتى ولو كانت صوتيه زي ما كنت بتعمل مداخلات زمان ابعت لنا واحنا ننشرها في في القناه مثلك يعني آه آه تحتاج اليه الامه الاسلاميه في العلم والفقه والبصيره ربنا يبارك فيك يا شيخ الله يبارك فيك يا شيخ ما ده طلاب عندك يا شيخنا بارك الله فيك <تصفيق> الله يحفظك الله يحفظك شيخ محمود احنا ان شاء الله عز وجل <تصفيق> نتمنى ان شاء الله يكون في لو في كلام انت عندك عن قضيه الحاكميه برضه والايه وفوق كده يا ريت حتى انا عارف ان انت في سوهاج وما جاك الى القاهره مشوار لكن ايا كان احنا نسعد بيك في اي مداخله او اي مشاركه القناه قناتكم واهل سوهاج بنحبهم في الله زي بقيه اخوانهم كلهم في مصر والعالم الاسلامي ربنا يبارك فيك يا شيخ محمود الله يكون بخير اا نرجع بقى لجماعه التبليغ فانا بقول دلوقتي احنا عايزين حل عملي التحزب والتفرق وان كل واحد يعمل جماعه وطريقه علشان تذوب هذه الامور نرجع الى كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاه والسلام يبقى مصدرنا على طول نبينا والسلام محمد الياس ولا حسن البنا ولا فلان ولا فلان الكلام ده كله احنا ما نلزمناش احنا اللي يلزمنا خبر يصدق وامر ينفذ الوحي اللي نزل على النبي عليه الصلاه الذي لا ينطق عن الهوى اتعامل معاه مباشره اين الخبر اصدقه واين الامر انفذوه فان رغبت جماعه التبليغ اللي موجوده في مصر في ان احنا نعمل دورات علميه او ندلهم على الدورات العلميه اللي اولادهم يدرسوها بحيث لو هم خرجوا يعلموا الناس العلم ويعلموا الناس الخير فيياخذ بيد الامه واحنا نقول جهدهم نيتهم طيبه وجهدهم مشكور لكن هذا لا يكفي لا يكفي لان احنا برده زي ما قلنا في الاخوان كتير منهم على حسن نيه زي الخوارج ما هم خرجوا بحسن نيه برده لكن كانت نهايتهم نهايه سوداء كما تعلمون فهل لما تجيب واحد من الشارع تقول انا هجيب واحد من الشارع قاعد على قهوه وبعدين اجيبه ثاني يوم على طول او بعد ساعه يبقى داعي الى الله عز وجل وخارج يكلم الناس فيلخبط في الكلام ومش عارف بيتكلم ازاي يقول لك اهم حاجه ان انا اجيبه عشان يدخل المسجد يصلي يصلي ومش فاهم توحيده ومش فاهم دينه بيصلي على الشرك وعلى فكره جماعه التبليغ بتحتج بايه بكلام ذكروا الشيخ ابن باز فاسن عليهم في آآ سنوات آآ يعني بعيده قبل وفاته رحمه الله لكن اخر فتوى قالها الشيخ ابن باز في جماعه التبليغ لما سئل عنها انا الفتوى يعني دورت عليها في في النت عشان اعرف الشيخ ابن باز في اخر حياتي لقينا الفتوى اللي اللي موجوده دي الان وجدتها يعني في الموقع بتاعه بيقول الشيخ ابن باز رحمه الله عن جماعه التبليغ فالسال بيقول نسمع يا سماحه الشيخ عن جماعه التبليغ وما تقوم به من دعوه فهل تنصحني بالانخراط في هذه الجماعه هذا شيخنا الشيخ ابن باز واحد بيساله انضم ل جماعه التبليغ ولا لا ارجو توجيه ونصحي واعظم الله مثوبتكم الكلام ده قبل موت الشيخ بعامين يعني اخر ما افتى به الشيخ ابن بسفي جماعه التبليغ عشان ما حدش يحتج بكلامه القديم اللي افتى فيه في جماعه التبليغ لا ده اخر كلامه فاجاب الشيخ رحمه الله بقوله كل من دعا الى الله فهو مبلغ بلغوا عني ولو ايه ده كلام النبي عليه الصلاه لكن جماعه التبليغ المعروفه الهنديه عندهم خرافات نعم هذا صحيح لان هم اصل الاصل جماعه صوفيه وطرق اربع صوفيه من الغلاه تربى عليهم محمد الياس يقول جماعه التبليغ المعروفه الهنديه عندهم خرافات عندهم بعض البدع والشركيات فلا يجوز الخروج معهم ده كلام الشيخ ابن باز رحمه الله بسم الله بيقول فلا يجوز الخروج معهم الا انسان عنده علم يخرج لينكر عليهم ويعلمهم وهذا ما نقصده وانا بقول نصيحه للمسؤولين عن جماعه التبليغ في مصر وفي العالم الاسلامي اللي سامعني انتوا عندكم جموع كثيره في مساجدكم اللي هي تعتبر مقرات اساسيه لتنقلات جماعه التبليغ من كل مكان في العالم مش هتتعبهم ولا هيحصل لكم مشكله ولا هتتاثر الدعوه بتعبكم بقى هتبقى دعوه ان شاء الله عز وجل تفيد الامه الاسلاميه لو تعلمتم العقيده احنا نستطيع ان احنا نتبرع لكم بالاسطوانات اللي فيها الدورات العلميه اربع دورات علميه كل دوره 30 محاضره المطلوب بس ان الجماعه اللي عنده قمت قعدوهم كده في المكان بدل ما يقعدوا كده على النظام بتاعكم يفرغوا لنا الدورات العلميه ديت واحنا نتابعهم لغايه ما يعني يفهموا العقيده ونجزهم ونعمل لهم اختبار فيها فان هم استوعبوا العقيده بالشكل الطيب هيبقوا مؤهلين للانطلاق في انهم يتكلموا وهم عارفين بيقولوا ايه نعم كده هيبقى في فائده كبيره جدا لكن كلام الشيخ اهو بيقول اهوت لا يجوز خروج معهم الا انسان عنده علم يخرج لينكر علي... عليهم وينكر عليهم ويعلمهم اما اذا خرج يتابعهم فلا لان عندهم خرافات وعندهم غلط عندهم نقص في العلم لكن اذا كان جماعه التبليغ غيرهم اهل بصيره واهل علم يخرج معهم للدعوه الى الله او انسان عنده علم وبصيره يخرج معهم للتبصير والانكار والتوجيه الى الخير وتعليمهم حتى يترك المذهب الباطل اللي هم عليه يعني من الصوفيه وغيرهم ويعتنق مذهب اهل السنه والجماعه فلا باس وقد صدرت هذه الفتوى في الطائف قبل حوالي سنتين من وفاه الشيخ وفيها ضحض لتلبيسات جماعه التبليغ بكلام قديم صدر من الشيخ قبل ان يظهر له حقيقه حالهم وانهجيب هذا فيما يتعلق بجماعه التبليغ واظن الاجابه بذلك تكون كافيه فيما يتعلق بهذه الجماعه ولو حد اراد ان هو يسال في شيء اخر يتعلق بجماعه التبليغ فاهلا ومرحبا به اا سؤال تحيه للشيخ الفاضل حياك الله وبارك الله فيك سؤالي كالاتي بيقول ما حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما هي حدوده الشرعيه بالنسبه للفرد المسلم وشكرا على افاداتكم حاضر ان شاء الله عز وجل نجيبك عن هذا السؤال ا فيما يتعلق بقضيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المساله حدث فيها خلط شديد جدا جدا و يعني تلبيس خروج الناس في الشوارع يسموه امر معروف و نهاه منكر مظاهرات اعتصامات يسموه امر معروف و نهاه المنكر, المنكر بعيني بقول لك لا احنا انا خارج عشان امر معروف ايه هو المعروف بقول لك عوده مرسي وايه المنكر الفريق السيسي ده نظامهم بتاع الاخوان المسلمين ده من التلبيس والناس دلوقتي هو حجه الاخوان اللي بينشروها دلوقتي ان السائل ما سالش السؤال ده الا لانهم لبسوا على الناس ساعه ما بيتكلموا واحد بعث لنا من الاخوان شبهات فمن ضمن الشبهات اللي بعتها احتجاجهم الان بان لابد من تغيير المنكر طيب وتغيير المنكر ده يعني نظامه هيبقى ازاي بقى هو طبعا أخذ الحديث العام من رأى منكم منكران في لغيره بيدي منزل في الشارع انزل امسك لك حجر ولا اوقف اه اه مكان ميدان ولا شبنا هذا القبيل ولا امسك لك يفطأ ولا اعمل زي ربعة بيدي اهو مرأى من منكم منكران في لغيره بيدي فيعمل كده اخي بقولك ازاي الماسونية كده. اه اه ده تغيير بيدي ده اهو بيديه رسول بقول بيديه فطبعا عشان فيه كلمة بيديه وهما مسكين بيدي اشارة الصمود ربعه اللي هو الصمود المنكر يعني فيقول لك اهو بيده فلازم تعمل كده فخدوا الحديث من تلبسهم عشان يقولوا ان الامر معروف انها منكر الرسول اول ما قال قال ايه مر منكم منكر ان فليغيره ها بيده لازم تعمل كده ادي يدي اهي فاللي ما يعملش زي بتاع ربعه يبقى ما التزمش بكلام النبي عليه الصلاه فلبسوا على الناس لدرجه ان قضيه الامر معروف انها منكر نعم وضوح النص وظهور الدليل من كلامي خير البشر الا ان المساله دلست ولبست على كثير من الشباب وكثير من الناس تحت مسمى ان هم بيغيروا المنكر لكن الامر يا ابني في مساله الامر معروف ان المنكر مرتبط في حدوده وبس الحدود التغيير بالنسبه للمنكر ونظامه الامر مرتبط بالاستطاعه والوسع الاستطاعه والوسع والاستطاعه لربنا سبحانه وتعالى اعطاها للانسان خلي بالكوا ان المساله دي مهمه جدا جدا الاستطاعه ربنا سبحانه وتعالى ادها للانسان استطاعه الكلام ده كلام علمي دقيق فانتبهوا له بارك الله فيكم في استطاعه متعلقه بتوحيد العبوديه وفي استطاعه متعلقه بتوحيد الربوبيه ثاني في استطاعه متعلقه بتوحيد العبوديه توحيد العباده والاستطاعه متعلقه بتوحيد الربوبيه اللي عايز توضح الاستطاعه المتعلقه بتوحيد العبوديه اللي فيها قول الله تبارك وتعالى اياك نعبد والاستطاعه المتعلقه بتوحيد الربوبيه اللي فيها اياك نستعين الاستطاعه المتعلقه بتوحيد العباده او العبوديه بتبقى قبل الفعل والاستطاعه المتعلقه بتوحيد الربوبيه بتبقى مع الفعل وده الفرق بين الاستطاعه اللي قبل الفعل ومع الفعل لطلبه العلم اللي هم بيحاروا في هذه القضيه وكان عايز يعني ايه استطاعه مع الفعل واستطاعه قبل الفعل فصعب عليه ان هو يتصور نقول الاستطاعه اللي مع الفعل دي بنسميها استطاعه متعلقه بتوحيد الربوبيه والاستطاعه اللي قبل الفعل بنسموها استطاعه متعلقه بتوحيد العبوديه توحيد العبوديه ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى اعطى السلامه والقدره والالات على تنفيذ الاوامر الشرعيه للتكلفين انت عندك الاسباب او اللي بيسموها العلل التي تؤدي الى النتائج والمعلولات واحد يقول لك الشيخ عقدنا المساله اكتر لا مش حنعقدها ولا حاجه هنبسطها لان المساله دي مهمه جدا علشان ما حدش يدلس عليك ولا حد يضحك عليك من الناس اللي هم بيستخدموا الدين لعبه ولعوبه بيتاجروا بيها علشان يوصلوا للسيطره والهيمنه على البلاد والعباد تحت مسمى ان احنا هنبقى نطبق الشريعه عايزين نسيطر عشان نطبق الشريعه فطبعا الامور كلها دخلت في بعضها ولبست ودلست فلازم تفهم الاستطاع قبل الفعل اللي هي عليك انت توحيد العبوديه لله عز وجل ان ربنا سبحانه وتعالى اعطاك امانه اعطاك من فضله اسباب معينه يعني ربنا سبحانه وتعالى اما يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور فامشوا في مناكبها وكونوا من رزقه يعني اسعى علشان تاخد بالاسباب اللي بتحصل بها الرزق الاسباب ديت انا عندي سلامه الالات والقدره انني انفذ امر ربنا سبحانه وتعالى فانا دلوقتي رحت عايز ازرع حته ارض عشان اخد بالاسباب وربنا سبحانه وتعالى امرني وكلفني بانني اعمل واخد بالاسباب العمل عشان انتج في هذه الارض الزراعيه طيب انا دلوقتي راجل مزارع اللي اداني ربنا فدان ارض فانا بروح اجيب البذور بتاع الايه اللي الزرع البذور دي سبب متوفره ولا مش متوفره والله هي متوفره في الجمعيه وانا معايا الفلوس طب الفلوس معايا بس البذور مش معايا فهعمل ايه باخد الفلوس واروح للجمعيه اشتري البذور خلي بالك اهو هنا عشان عندك الامكانيه الاولى اللي هي الاموال فده بيسموها الاستطاع على شراء البذور طيب فانت رحت فعلا خلي بالك اهو الاستطاعه قبل الفعل خدت الفلوس بتاعتك وماشي عشان تجيب البذور فروحت لقيت الجمعيه قفله فرجعت معاكش البذور يبقى انت رايح عندك القدره انك تشتري البذور لكن لما وصلت هناك عشان تشتري من الجمعيه او من المحل الخاص بالبذور لقيته قاف فمعنى كده ما حصلتش على البذور مع ان انت عندك الامكانيه اهو فانا دلوقتي خارج اتوكل على الله عز وجل واخد بالاسباب عشان احصل على البذره اللي هحطها في الارض ففي واحد راح للمحل فاتح دفع الفلوس وخد البذره وواحد راح مالقاش المحل فاتح فخد بعضه ورجع تاني ايه الفرق بين الاثنين الاثنين خدوا بنفس الاسباب فنفذوا امر الله في الاخذ بالاسباب لكن واحد وفقه الله وواحد لم يوفقه طيب اهو عمليه التوفيق دي في انه يروح يلاقي النتيجه موجوده والمحل فاتح او مقفول دي على ربنا بقى انت كنت عارف ان هو قافل ساعتها انا رحت لقيته قافل وواحد راح لايه لا فتح فمساله التوفيق في الفعل عشان توصل للي انت عايزه هذه بيد الله عز وجل فلو ربنا ادالك الاثنين بقى يعني انت عندك الاستطاعه والقدره انك تروح تاخد الفلوس وتروح تشتري ورحت واشتريت فانت ساعه ما تحصل على البذور هتقول ايه الحمد لله ربنا وفق في المشوار لكن الثاني يقول لا لعل يكون في انا يعني انا نصيبي بقى كده النهارده قدر الله ما شاء ايه فعد وارد برده الفضل للرب سبحانه وتعالى وابيت النيه ان انا اروح تاني بس هنا هتبقى الاستطاعه بقت ايه العمليه فيها مشقه عشان اوصل لنفس النتيجه اللي وصل لها جاري مثلا معايا في النقطه دي تعالى بقى مثلا واحد صياد اتنين طالعين مع بعض واحد في مركب وواحد في مركب وطالعين يصطادوا في البحر ومعاهم نفس الشباك فخدوا بالاسباب وتوكلوا على ربنا سبحانه وتعالى فده اسمها أسباب وقدرة واستطاعة قبل ما يروح ليصطاب المركب سليم؟ آه سليم الشباك سليمة؟ سليمة ممون المركب كويس؟ آه كويس واخذ بالأسباب تماما فكون عند الأسباب يبقى مطالب بتنفيذ أمر ربنا سبحانه وتعالى في السعي على الرزق فهم الاثنين نزلوا ده اسمها استطاعة قبل الفعل خرجوا متوكلين على الله والله يطيعون امر الله عز وجل فطاعه امر الله دي اسمها توحيد العباد فنفذ توحيد العباد طيب يا رب بقى السمك يجي دي بقى مش في ايدينا دي متعلقه بايه برب العالمين اللي هو توحيد الربوبيه انا بنتظر اياك نستعين اياك نعبد عملتها بنتظر اياك ايه نستعين فاني لي التزم بالشرع ولا اخالف الشرع وانتظر التوفيق من رب العالمين الاولانية دي اسمها استطاعها قبل الفعل والتانية استطاعها مع الفعل فانا نزلت البحر واركبت وطرحت الشباب وجاري طرح الشباب طيب ده طلع له سمك وانا ما طلع ليش فاللي طلع له سمك دي نقول ربنا سبحانه وتعالى ضسط له في الرزق بقدرته ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وده ضيق عليه في الرزق عشان يمتحنه فوفق هذا ومنع ذاك طب يبقى في الحاله ديت نقول احنا يبقى نقول الحمد لله لو ربنا سبحانه وتعالى اعطاك وتقول الحمد لله برضه لو ربنا منعك يبقى تصبر عند المنع وتشكر عند العطاء صال مين معانا اختنا مؤنس من الجزائر ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ عنه سؤال تحت أمرك اتفضلي هل يمكن المسلم أن يرى الله سبحانه وتعالى في جمال هل يمكن أن يرى المسلم ربه في المنام نعم هذا سؤالك يعني طيب في سؤال تاني نعم يا شيخ اتفضل ايه يا شيخه انا اريد ان ابدا دراسه العقيده من الصفر ايهما تنصحوني انا انصحك باختصار ان تدرسي دوره عم. اصول العقيده كتاب اصول العقيده واسطوانات اصول العقيده نعم دوره اصول العقيده موجوده عم. على موقعنا الكتاب موجود والاسطوانات موجوده ايسر ما يمكن تنزلي الاسطوانات تسمعي المحاضره من رقم 1 بالتسلسل اللي موجود وتفرغيها في دفتر تفرغي المحاضرات المسموعه في دفتر الى ان تنتهي من دوره اصول العقيده سوف تشعورين بفرق كبير جدا جدا وبعد ذلك اتصلي علينا مره اخرى ونقول لك ماذا تصنعي باذن الله في خلال عام واحد تستطيع ان كتب تكون متخصصه في العقيده على اعلى مستوى ان شاء الله الله يحفظك ناتي لسؤالها هل يمكن ان يرى الانسان ربه في المنام نقول ان الله عز وجل لا يرى لا في المنام ولا في اليقظه لا يرى في المنام ولا في اليقظه رؤيه حقيقه لان الله تبارك وتعالى لا يرى في الدنيا والله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة لكن تراه في الآخرة ولا تراه في الدنيا دي عقية أهل السنة والجماعة ربنا سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا ابتلاءا ويرى في الآخرة جزاءا قال وجوهن يوم مائز الناظرة إلى ربها ناظرة كلام ده في الآخرة ورسوله قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القبل لا تضامون في رؤيته أما في الدنيا فرؤية العين وحتى رؤية المنام لحقيقة ذات الله وصفاته هذه لا تكون في الدنيا ليه؟ لإن الأدلة مانعة موسى عليه السلام طلب الرؤية قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ولما سعنا وصل لم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه كيف أراه يعني؟ ما راى الحق سبحانه وتعالى وقالت ام معائشه من حدثك ان محمدا صلى الله عليه وسلم راى ربه فقد اعظم الله الفريا فالله عز وجل لا يرى في الدنيا دعك اهل السنه والجماعه طيب امال بقى السؤال واحد يقول لك لا يا شيخه انا شفت ربنا في المنام او كاني رايت الله في المنام او رؤيه النبي عليه الصلاه والسلام ربي في المنام زي ما ذكر عبد الله بن عباس هذه ليست رؤيا لحقيقه ذات الله عز وجل وصفاته ولكن اسمها رؤيه مثال رؤيه مثال يهيئ اليه كانه راى الله لكن هو اللي شافه هو ده رب سبحانه وتعالى لا ده رؤيه كانه راى الله عز وجل وهذه يعني من البشريات ان الشخص متعلق برب العزه والجلال لكن ما رااه وما تجسد امام عيني في المنام ليس هو ذات الله عز وجل ليس ذات الله عز وجل ولا صفاته ولا شيم نظمه القدير بل من رحمه الله عز وجل خلي بالكم النقطه دي بقى ان ربنا سبحانه وتعالى لطف بنا بلطف الحجاب وايه المقصود بلطف الحجاب ان ربنا سبحانه وتعالى اصلا ابصار الناس لا تقوى على رؤيه رب العزه والجلال في الدنيا اذا كان بصرنا لا يستطيع ان ينظر الى الشمس 9 دقائق 9 دقائق وتعما على واحد قاعد يبص للشمس كده أو يعنيه من فانجلة وصد قرص الشمس لمدة تسعة دقائق خلاص ما شوفش تاني فلا يقوى على رؤية الشمس لمدة تسعة دقائق فكيف يرى الله عز وجل ورساله السلام قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه فتكييف الإنسان في الدنيا لإظهار معنى الابتلاء عشان يبقى فيه عالم غيب وعالم شهاد انما في الاخره لا الانسان بيبقى له مواصفات مت... تتناسب مع عالم الغيب فيقول الحق سبحانه وتعالى ابصار الناظرين يوم القيامه لينعم عليهم برؤيته والرؤيه حق وليس كما يقول المعتزله اهل الضلال ان الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الاخره فكلامهم باطل بالنسبه للاخره أو كما يقول الصفية إن الله يرى في الدنيا والآخرة صفية أقول ربنا يرى في الدنيا والآخرة وهذا كذب على الله عز وجل ليه لأنهم أصدوا حاجة تانية أصدوا من ربنا سبحانه وتعالى ظهر في هذه المخلوقات لأن المخلوقات دي ليست أشياء مخلوقة ولكنها الله ظاهرة في سورة أشياء كثيرة الإنسان يعني ينظر لك ده هذا هذه كاميرا وهذا كأس وهذا كمبيوتر وانتم شايفين دي حاجات كتيره وهذا رجل وهذه امراه هذا منطق الجاهلين برب العالمين عند الصوفيه الكلام ده اما منطق العارفين فانهم يرون كل شيء هو رب العالمين ربنا ظهر فيها دي مذهب الحلول والاتحاد وقت الوجود فيقولوا ان احنا نرى الله ولا نحجب عن الله طرفه عين وهم يقصدون رؤيه المخلوق و... فيقولوا على ربنا مرة يطلع في صورة راجل مرة يطلع في صورة مرة مرة يطلع في صورة حيوان مرة يطلع في صورة شجرة إلى آخر هذه الطرهات التي بيناها ووضحنا ضلالها في برنامج الصوفية أنت أنا هو في أن الصوفي, الصوفي يقول لك أنا أرى الله في كل شيء أرى الله عز وجل كل شيء مش حتى هو متجليا ده هو نفسه كل شيء فهذا كلام من عرب كلام باطل فقول لك ربنا سبحانه وتعالى هو الدنيا وهو الآخرة وهو أنا حتى اقول لك انا هشوف نفسي انا اللي طالع عندي خبرات ازاي فده كلام باطل من قبل الصوفيه لكن الله عز وجل لا يرى في الدنيا ويرى في الاخره وما يراه الانسان في المنام فاسمى رؤيه مثال كانه يرى الله لكن ليس هو رب العزه والجلال وانما القضيه في ان ربنا سبحانه وتعالى يدل على بشره من البشريات نعم ااا نعود إلى قضية الايه الاستطاعة اللي كنا نتكلم فيها لانها مهمة جدا جدا بنقول دلوقتي الاستطاعة على نوعين في استطاعة ربنا يخلق بها الشيء خليني بقى اوضح بشكل ايه اضط شوية وابسط دلوقتي احنا قلنا البزرة اللي انت اخدتها في ايه دبي اشتريتها وما بود معا طب عندك الاستطاعه بتزرع ولا ما عندكش خلي بالكوا هنا فالاستطاعه اللي موجوده عندي انا عايز افهمك الاستطاعه انت لو فهمت الاستطاعه صح هتفهم درجات التغير المنكر صح لان زي ما اقول لكم العلم هو الاساس التوحيد هو الاساس دراسه العقيده هي الاساس فلما تكون جماعه مبنيه على البعد عن العقيده ودراسه التوحيد اعرف ان الجماعه فاشله على طول مش ممكن هيوصلوا للحل انت معاك بذره دلوقتي مين اللي خلق البذره ربنا بنسميها سبب ربنا خلقها بمراتب القدر لتقديره وعلمه ومشيئته لتقديره وعلمه وكتابته في اللوح ومشيئته ثم خلقه لها قال لها كن فكانت هذه الايه البذره فالبذره موجوده في ايدك قال ربنا خلقها طيب لاستطاع في التكليف ان انا اروح احطها في الارض واجيب لها ميه حطيتها في الارض ربنا سبحانه وتعالى بقدرته وبمراتب القدر خلقها نبته فانت اخذت بالسبب والنتيجه ربنا خلقها طيب معانا اتصال معلش امم الاخ اسماعيل من الجزائر تفضل يا اخي اسماعيل السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اريد ان استفسر عن صلاه التسبيح ما هي صلاه التسبيح صلاه التسبيح اه ما نعرفه في صلاه التسبيح هذه بدعه لم يصح فيها الحديث نعم نعم لم يصح الحديث صاد تسابيح الله يكرمك بارك فيه بارك الله يبرك فيه لزاك الله لأنه قد لأنه شخص واحد الشيخ لأنه في الجزائر قال يموتوتك تلتقى الأصول ولا أنت سألت الشيخ في الجزائر قال لك يا موجود حتلاقي صوفي على طوب لأن الصوفية عنده بصح الحديث بطريق حدثا يقلبه عن رب مش علم الحديث المعروف لا هي موجودة يا استاذ كيف معلش خلاص تثبته غير ثابته لا غير ثابته هذا ما اعلمه الله يكرمك ويبارك فيك طيب انا عايز اوضح لكم المساله لكن انا خليني علشان ارتبط بالقضيه يا ريت عشان اللي عايز يعرف تفاصيل هذه المساله في الاستطاعه واثرها بالامن معروف ان المنكر يرجع لكتاب بتاع منة القدير في توحيد الربوبيه ومسائل القضاء والقدر والحكمه والتدبير الجزء الثاني صفحه صفحه كام بسم الله الرحمن الرحيم ايوه صفحه 397 لو رجع لها ان شاء الله هيلاقي التفاصيل ده فيما يتعلق ب مساله الايه الاستطاعه والوسع وكده يعني طيب نرجع بقى لقضيه الاستطاعه هشرح لكم انها على قدر ما استطيع علشان نفهمها كويس الاستطاعه التي يوجد بها الفعل من نحو التوفيق الذي يوصف المخلوق به تكون مع الفعل اللي هو مساله ان ربنا يخلق لك مثل النبت عشان انت حطيت البذره انا في ايد البذره حطيتها بقول يا رب ف انا لما قلنا ان زرعت الارض طيب ده الزرع ما طلعش حسب ما زرع ازاي فنقول اذا ربنا اخرج لك الزرع يبقى في هذه الحاله تقول زارع انما قبلها هتبقى زرع ازاي طب الزرع طلع فطلعت منه الثمره وبعدين حصدتها فتقول انا حصدت الزرع لكن قبل ما يعني الثمره تطلع ما اقدرش اقول حاصد طيب كيف مكنني الحق سبحانه وتعالى حتى وصلت إلى الحصاب يبقى هذه نقول طالما إن عندك القدرة في الزراعة والأخذ بالأسباب يبقى لازم تأخذ بالأسباب لذا اسمه تكلف شرعي طاعة لله عز وجل ألتزم بأوامر الله عز وجل فيها ولا أقدم أمر غيره علي يعني إن قالك ما تزرعش البانجو ليه إن حرار فيه مخدرات خدرات حرار يبقى انت لو زرعتها يبقى اسمك خذلان من الله عز وجل خذلانا واضلال من الله عز وجل طب لو انا زرعت القمح اقول هذا توفيق من الله عز وجل يبقى يوم ما تعمل اسباب اللي ربنا اداها لك وعندك القدره على انك انت تحطها في الطاعه يبقى في هذه الحاله انت نقول ربنا سبحانه وتعالى يوفقك فإن أتممت الطاعة لله عز وجل نقول وفقك الله عز وجل إلى أدائها فحمد الله زي واحد برضو رايح المسجد عشان يصلي فهو أخذ بالأسباب هو وعنده لست طاعة أن يروح يصلي فده اسم توحيد العبادة لله عز وجل فوقفه كبر فأول ما جه يكبر وهو بيسجد ولا حاجة رجله مثلا حصل فيها حاجة ما قدرش أن يكمل الصلاة هذا الشخص نور ربنا سبحانه وتعالى وفقه الى ان وصل الى المسجد لكن لم يؤدي الايه الصلاه لم يستطع ان يؤدي الصلاه ربنا يعامله على نيته ربنا يديله على نيته انما الاعمال بالنيات فان وفقه واتم الصلاه يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا developer لنهتدي لو لأن لا هدانا الله فاجتمعت الاستطاعة اللي فيها خلق الفعل من الله اسمها السطاعة المتعلقة بتوحيد روبية والتوفيق والاستطاعة المتعلقة بتوحيد العبادة لأنه حَرِص بالنية فالاستطاعة المتعلقة بتوحيد العبادة دي متعلقة بالنية إنما الأعمال بالنيات واللي متعلقة بالبدن إن ربنا يخلق ويوفق ويهيئ لأسباب ويؤد الطاعة اسم هذه السطاعة المتعلقة بالفعل فالاستطاعة المتعل مع الفعل او الاستطاع مع الفعل هذه نسميها توحيد الربوبيه لله عز وجل فالانسان بعده بيحمد ربنا ربنا وفقه لان في كتير ناس بيحرصوا على ان هم يعني يروحوا حجهم ولله على الناس حج البيت من استطاع الي سبيله طب هو عنده الفلوس وعنده كل حاجه والصحه بس مثلا لم يستطع ان هو يصل الى البيت الحرام بسبب قطعت طرق او حصلت حاجه في الطريق او شيء من هذا القبيل عشان كده بنقولوا اشترط لبيك اللهم بعمره ومحلي حيث حبستني لبيك اللهم بحج ومحلي حيث حبستني عشان لو ان ربنا لم يقدر لك الوصول الى مكه يبقى تتحلل وتاخد اجر الحاج لانك كنت حريصا بالنيه وتوحيد العباده لله عز وجل يبقى المساله دي مهمه جدا جدا هتفهمنا بقى خلي بالكم انا دوري الالتزام بتوحيد العباده والتوفيق على مين على ربنا سبحانه وتعالى انا دوري التزم بالشرح والتمكين على مين على ربنا سبحانه وتعالى انا ما اخالفش الشرع ما نزلش في الشارع في مظاهرات لانها حرام ما اعتصمش في ميادين واقول والله لما تعملوا اللي انا عايزه يا ما كانش هموتكم احنا حرام انا ليه التزم بالشرع طب والتوفيق على مين على رب العزه والجلال انما اني اخالف الشرع عشان اوصل للي في يد ربنا سبحانه وتعالى واللي مش هيديهولي الا بمشيئته هو ده انضلال بعيني وده بالظبط اللي واقع فيه هؤلاء اللي هم الان عاملين مشاكل في كل مكان وعاملين بيفجروا ويكفروا من الاخوان المسلمين لان هم نظروا الى الاستطاعه المتعلقه بالاستطاعه مع الفعل المتعلقه بتوحيد الربوبيه قالوا الاول نوصل لكرسي ودي حاجه بيضرب ربنا سبحانه وتعالى فلو انت وصلت بطريق مخالف للشرع مش ممكن ربنا يمكنك منه ابدا انما لو انت اديت توحيد العباده والتزمت بالشرع ربنا سبحانه وتعالى يمكنك ويثبتك ده الفرق اذا طريقه السلف الصالح توحيد عباده والتوفيق بتوحيد الربوبيه اياك نعبد واياك نستعين انما الاخوان المسلمين عكسوه قالوا لا ادلنا معنا الاول عشان نمسكوا الكرسي وبعد كده يبقى اياك نعم فالمسألة هنا ربنا سبحانه وتعالى وضع نظام في الشارع من خالفه لابد ان يضل على العموم ان شاء الله عز وجل احنا هناخد فاصل قصير وحنرجع لكم مرة اخرى ونسال الله تبارك وتعالى ان يغنا ويوفقنا لبيان هذه القضيه في فتاوى العقيده قضيه الامر المعروف عن المنكر اللي هنكملها ان شاء الله عز وجل بعد الفاصل فانتظرونا انا مش عارف ليه الناس بتغلق عقلها وقلبها عندما نتحدث عن قضيه الاستطاعه ان ما كناش نوافقهم في ان احنا ننزل نقف بصفاعاتنا المحدوده امام الحاكم ونقف في الشوارع حتى يعني ينفذ الحاكم او نخلع الحاكم وناتي حاكم اخر ونقول قوه ارادتنا في الشوارع وتعطيل مصالح العباد حتى نحقق ما نشاء ونقول هذه اراده الشعب وقوت الشعب الى غير ذلك والانسان ينقي بنفسه الى التهلكه واجعل ذلك من الشرع واكلف به الخلق هذا كلام عجيب جدا جدا اذا قضيه الاستطاعه هنا زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم منكرا فليغيره بيده اذا كانت يده تصل الى تغيير المنكر ويستطيع فانا لما اقول لك مثلا صاحب المليار هيبقى زي اللي ما عندوش فلوس خالص او هل اللي عنده الملك الخاص بدوله زي مصر في تغييره للمنكر كحاكم او كسلطان زي إنسان لا يملك إلا بدنه وتقول لي اثنين واحد أبدا تغيير المنكر باليد هيبقى لمن له ولاية علينا أو من له استطاعة يستطيع أن يغير بها في دائرة ما أعطاه الحق سبحانه وتعالى في دائرة ما أعطاه الحق سبحانه وتعالى يعني الآية اللي بتقول يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضرك من ضل اذا هديتم فواحد يقول لك ايه الايه دي ساعه ما قرات على اريكه الصديقه ان الناس اذا راوا الظالم فلم ياخذوا على يديه اوشك الله ان يعمهم بعذاب من عنده مع ان ايه بتقول عكس اللي الاولى وبكره بالضبط عليكم انفسكم لا يضرك من ضل اذا هديتم فازاي الكلام ده ابو بكر الصديق بيتكلم في عصره في ايام الخلافه الراشده ايام القوه والاستطاعه والتمكين لو انت وشفت واحد في الشارع يفعل المنكر وقلت انا مالي يبقى انت غلطان طب انا اعمل معاه ايه اروح له اضربه وتبقى فوضى كده في البلاد لازم تعمل الصواب والا حضربك وحامل فيك وحامل فيك لا انا بروح انصحه بقول له انت بتعمل ده غلط ولا يجوز انك تعمله ومش هتعمله هقول له انت مالك انا بقى اروح استعد عليه المحتسب او الحاكم اقول له تعال احش في منكر كذا وكذا وكذا فهو هيجي معايا على طول وفي هذه الحاله يتعاون الناس جميعا مع حاكمه ان يوجد ذكر في البلد ده اللي يقصده او المقصود وده اللي قاله عبد الرحمن بن سعود لما قرئت هذه الايه على ايه لان في اتنين بيتشاجروا مع بعض فواحد قال له سيبوا يا عم ما هما لا يضرون ضرا كذا فعبد الرحمن بن سعود قال ليس هذا بزمانك قولوا هبلت منكم اللي هي تغيير المنكر يعني لو رحت قلت للحاكم فقبل منك وجاء معك وغير المنكر خلاص يبقى انت كده اديت اللي عليك انما مش انت اللي هتروح تقول له انا بقى لحاجة وحاج لدك وحامل فيك وحاقيم الحد عليك وكده يعني والحاكم ممالوش اي لازم لا القلوها ما قبلت منكم فاذا ردت عليكم تروح تقول للحاكم ده فيه منكر بيتعمل عندنا في البلد وفيه كذا وكذا وكذا يقول له كنت مالك الحاكم يقول له انت مالك ساعته يقول له بس قد جاء زمانها ده كلام مسعود عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم يبقى انا فيهمت الناس على كده انما دلوقتي حصل اللي حصل في مصر واصبحت القوه في ايدي حكومه متغلب وهي حكومه مسلمه ليست كافره ماذا اصنع مع القوه في يدها اندف في الشارع اقول والله لو ما جبتيش مرسي لان انا واقفه لكم في الشارع وهفجر هنا وهعمل بتاع تفجير هنا وهضرب قسم الشرطه وهفجر مش عارف ايه وهقتل لكم الجنود وهسمهم وهعمل فيهم كذا وهعطل المصالح واضرب الناس في قناه السويس وهروح اعمل مظاهرات كل يوم وهعمل كذا وكذا وهخلي الدنيا مشعله لغايه ما ترجعوا لنا الرئيس مرسي وهو ده الحل علشان البلد تسلم زي اسمه <تصفيق> اسمه طارق السويدان امبارح واحنا بنتكلم في كلامه يقول لك ايه الحل ان نرجع مرسي عشان البلد تسلم بقى هي هتسلم لو رجعت مرسي ده حتزداد الامور عنفا وفوضى اكثر مما تتخيلون لان الناس اللي مش عايزين مرسي اكتر من اللي عايزين مرسي ها يبقى البلد بقى فوضى بقى يبقى اذا اذا لم نرجع الى الشرع ونتعامل بمقياس الشرع في من يحكم بلاد المسلمين ونرجع ل أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالحاكم المتغلب أن نرى له السمع والطاعة في غير معصية الله وإننا لا جزء أن نخالف شرع الله عز وجل لا بالنزول في الشوارع ولا بسفك الدماء ولا بقتل الناس ولا بغير ذلك ولا نتعلل بعلل واهية ونقول دم مظاهرات سلمية ومش عارف إيه وكلام ده كله ده كله كلام يعني باطل ومن يروج له فهو من أهل الباطل ومن يستدل بحديث تغيير المنكر عليه فهو فهذا استدلال باطل لان زي ما النبي عليه الصلاه والسلام هو ده اللي قالوا النبي عليه الصلاه والسلام ان لان اما تيجي تتكلم باسم الاسلام فتقول كلام غير ال ال ال الواقع بتاعك تقول لي كلام وواقعه غير كده تخالف الشرع وتقول هو ده الشرع انا عمري ما شفت في الدنيا كذب وتدليس وغش زي ما شفت من الشيوخ اللي كانوا واقفين في في منصه رابعه العدويه هم جعلوا كل ما خالف شرع الله عز وجل هو الشرع بعينه وجعلوا الوقوف في ميدان ربعة وتعطيل مصالح الناس وقطع الطرقات اللي هو إجرام ووقوف الناس في الحر واختلاط الرجال والنساء والتضحية بالأطفال وغير ذلك من هذه الأفعال الشنيعة اللي أساءوا بها بسورة الإسلام وغير ذلك ان هو ده جهاد في سبيل هو ده الشرع هو ده بقى التدليس والمنكر بعينه فيجعل المنكر بعينه اللي مخالف لشرع الله عز وجل هو الشرع ده بقى اللي رسول الله عليه وسلم قال فيهم الحديث اللي حدث معه ده هو حديث عبد الله بن مسعود اللي رواه مصر ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون ربنا اداني فلوس واخسرها ما استخدمهاش صح اخسرها واحد قبض المرتب بتاعه ومشى في الشارع وقع منه هيقعد يعيط على المرتب بتاعه ويقول انا خلاص الحياه وقفت عند كده يجيلي مرتب يا ماعدتش هشتغل تاني الله العظيم ده انا مش عارف الناس دي بتحسبها ازاي يعني شيء عجيب جدا جدا جدا في فهم هؤلاء اذا في قضيه تغيير المنكر انا حبيت بس اخلي الحلقه في هذه القضيه لاهميتها وكشف الحقيقه فيها تغيير المنكر له ثلاث مراتب ارتبطت بفهم الاستطاعه التي يمنحها الله عز وجل للمسلم المرتبه الاولى من مراتب انكار المنكر الانكار باليد وهو اقوى مراتب الانكار واعاها وذلك زي اراقه الخمر وكسر الاصنام المعبوده من دون الله ومنع من اراد الشر بالناس وظلمهم من تنفيذ مراده وكالزام الناس بالصلاه وبحكم الله الواجب اتباعه ونحو ذلك وذلك لمن كان له ولايه على مرتكب المنكر كالسلطان او من ينيبه السلطان كولي الحسبه وموظفيه كل بحسب اختصاصه وكذا المسلم مع اهله وولده يلزمه يلزمهم بأمر الله ويمنعهم مما حرم الله باليد اذا لم ينفع فيهم الكلام يقوم بهذا حسب الوسع والطاقه وابراهيم عليه السلام كسر الاصنام بيده مو ابراهيم عليه السلام وطبعا ده كان بوحي من رب العزه والجلال قال وات الله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعوا وروى البخاري من حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ويفيض المال حتى لا يقبله احد ولكن تغيير المنكر باليد لا يصلح لكل احد او في كل منكر لان ذلك يجر من المفاسد والاضرار الشيء الكثير يعني لازم رايي في المساله دي طالما في قوه وفرض قوه يبقى هذا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فربنا حيسالك عن ما استرعاك وعما خولك واعطاك وعما استخلفك على وجه الابتلاء لازم تفهم كده كويس يبقى مش هيسالك عن الحاكم هو طبق الشرع ولا ما طبقوش الا انك تنصح له باللسان نصحت باللسان وما استجابش عندك المرتبه الثالثه وهي القلب وليس وراء ذلك من الايمان حبه فردا طيب اذا المساله هنا في تغيير المنكر باليد لا يصلح لكل احد او في كل منكر لان ذلك جرم من المفاسد والاضرار الشيء الكثير وانما يكون ذلك لولي الامر او من ينوبه مثل رجال هيئات والحسبه الذين نصبهم ولي الامر للقيام بالامر معروف النهي عن المنكر وكان الرجل في بيته يغير المنكر يغيره على اولاده على اهله على زوجته على خدمه فهؤلاء يغيرون بايدهم بالطريقه الحكيمه طبعا اللي فيها الحرص وهكذا يقول شخص تيميه وليس لاحد إن, ان يزيل المنكر بما هو انكر منه مثل ان يقوم واحد من الناس يريد ان يقطع يد السارق ويقتل الشارب ويقيم الحدود لانه لو فعل ذلك لافضى الى الهرج والفساد زي بعض الجماعات اللي قلنا كان هنطبق الايه الحدود بنفسنا فيمسكوا واحد مثلا يقطعوا له ايده ولا يقطعوا له ودنه ولا يعملوا فيه الايه العجب من فهمهم في اقامه الايه الحدود لانه لو فعل ذلك لافضى الى الهرج والفساد لان كل واحد يضرب غيره ويدعي انه استحق ذلك فهذا ينبغي ان يقتصر ان يقتصر فيه على ولي الامر المرتبه الثانيه طبعا الانكار باللسان وذالك حينما لا يستطيع من راى المنكر تغييره بيده لعدم سلطته على مرتكبيه او لما يترتب عليه من المفسده المساويه او الراجحه فانه ينتقل الى التغيير باللسان وذلك بتعريف الناس بالحكم الشرعي بان هذا محرم ومنهي عنه فقد يرتكب المنكر لجهله ف يمكن تغيير المنكر عن طريق الوعظ والنصح والارشاد والترغيب والترهيب مما الاخ فوزي من مرسى مطروح اهلا يا اخي فوزي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ معاك اهلا وسهلا كيف حالك والله الحمد لله يا مرحبا بيك انا عندي سؤال سؤال اتفضل اول سؤال تقول هل هيئه الاداره على ال سعوديه اقر لك بصحه تاريخ هيئه كبار الامم السعوديه اه اقرت الدراسه ده ايه تمام بيقول لك السؤال الاول هل هيئه كبار الامم السعوديه اقرت بصحه تاريخ البحث صحه ايش بحث الاسنان اه بحث بحث, بحث, بحث, بحث الاسنان تمام طيب تمام السؤال الثاني اتفضل هل تلك الاولى منزله بين النفي والاثبات هل ايه قياس الاولى اه منزلة بين منزله بين النفي والاثبات طيب منزله بين النفي والاثبات تمام يعني بمعنى بمعنى ان الكلام في حق المخلوق يلهي من اللسان ففي حق الخالق من باب اولى لان معنى ذلك اني اثبتتم رسالا لله او ثواب لا هذا يلزم منه ثبوت النص يعني القياس الاول لا يستخدم الا فيما ثبت به النص في حق اللا زوج طب وضحت تمام, تمام تمام انا عاوز اني افهم القياس الاول ازاي بالظبط يعني هل هو نفي ام اثبات ام ماذا جزاك الله خيرا لا قياس طب ماشي, ماشي ماشي حاضر اوضح لك ان خلينا ارد عليك بعد ما تخلص في سؤال ثالث ولا اقول لك كده خلاص طيب قول هل هيئه كبار العلماء في السعوديه اقرت ببحث الاسماء والله يا اخي الفاضل انا ما اعرفه ان البحث نتائجه في في الاسماء الحسنى الفتوى اللي صدرت من من من هيئه كبار العلماء فيما يتعلق بالاسماء الحسنى قبل البحث إذا قرأتها تجدها منطبقة تماما على كل ما ورد في البحث نفس المنهج ونفس النتائج لكن هذه قضية القضية اللي عايز أقول لك عليها بقى أنه لا يمكن أن المسألة تمر هكذا مع ما طبع من تفسير العشر الأخير بجميع لغات العالم بجميع لغات العالم في شرح الاسماء التوقيفيه التي ذكرناها بالترتيب المنصوص عليه في بحث الاسماء الحسنى الا وهيئه كبار العلماء او الفتاوى اللي صدرت فيه واعتمدوا عليه عليها في طباعته لكن انا نفسي ما قدمتش لهيئه كبار العلماء اقول لهم الاسماء ديت صحيحه ولا مش صحيحه لان نعرف ان كبار العلماء طالما فيه نص ودليل موجود على الاسم لا هيئه كبار العلماء ولا غير هيئه كبار العلماء يستطيع ان يمانع في الاسم بدليله طالما الاسم صح بدليله محدش يقدر يقول لك لا ده ما هوش اسم من اسماء الحسنى فبحث الاسماء مطبوع في تفسير العشر الاخير ومترجم بكل لغات العالم احنا عندنا 40 لغه انا عندي او تستطيع ان تدخل على موقع تفسير العشر الاخير وتجيب الاسماء زي موجوده في البحث في آخر صفحة موجودة في البحث باللوحة بتاعتها موجودة بشرحها المختصر بعد ما استأذنوني واخدوها ومطبوعة والموافقات عليها ارسلت الي والآن برضو في الامارات وافقوا علي عشان حيطبعوها هناك في الامارات ان شاء الله عز وجل ده بالنسبة لهيئة الكبار العلماء واحنا بنقولت زي ما نقول المنهج العلمي هو اللي بيحكمنا لان مش كل بحث انت هتعمله هتروح تجديه عشان تأخذ عليه إجازة من هايئة الكبار العلماء او اجازه من الازهر او غيره ممكن احنا بعتنا الازهر والازهر كمان يا ريتوا التزم بما اقر به اخبارك ازاي يعني طالب بتغيير الاسماء الباطلة في المقررات وفي نهاية المصاحف وان كان الناس هم بيعملوا كده ومش محتاجين اجازه من الازهر او غيره وان كان برضه الازهر يبدا جازل تفسير العشر الاخير بهذه الاسماء في نهايته اللي معاه كتاب التفسير اللي فيه تفسير عشر الأخير حيلاقي أول صفحة إجازة بطباعتها من الأظهر الشريف فالمسألة هنا في حكاة الإجازة اللي يعنينا الدليل مش الإجازة أما فيما يتعلق بقياس الأولى هو القياس الوحيد اللي يجوز في حق الله عز وجل لا يجوز في حق الله قياس التمثيل ولا قياس الشمول وإنما يجوز قياس الأولى وقياس الاولى ان كل كمال ثبت للمخلوق كل كمال اتصف به المخلوق وثبت للخالق سبحانه وتعالى نصا فالخالق اولى به من المخلوق لازم ثبوت النص في هذه المساله اخر فاضل يعني مش قياس الاولى منزله بين النفي والاثبات لا ده قياس الاولى هذا مثل يضرب على ان الكمال للاعلى إذا كان الكلام في حق المخلوق كمال يبقى هو في حق الخالق من باب أولى لأن الله أثبت لنفسه الكلام لكن ما درش نقول إن المخلوق يتكلم بلسان يبقى أن أثبتنا اللسان من باب أولى الحق الله لا لأن الكلام ده ما ثبتش في حق الله عز وجل ما الإنسان عنده الجهاز الإخراجي عنده من مواصفات الكمال عنده لأن لو واحد تعبان كده يقول لك نتعباء لكن لا نستطيع أن نقول هذا في حق الله سبحانه وتعالى عما يصفون يبقى اي الضابط هنا في القياس الاولى ثبوت النص في حق رب العزة والجلال ان ربنا يثبت لنفسه ما ورد في الكتاب او في السنة من الوحي او من الاحاديث الصحيحة ثابتة فنثبت ما اثبته الله النفسي وننفي عنه ما نفاه عن نفسه ولعل هذا قصده ان القياس الاولى يستخدم في النفي والاسبات مش منزلة بين نفي والاسبات يستخدم في اسبات الصفات سواء كان بالنفي او بالاسبال يعني نفي النقائص عن الانسان كما يبقى نفي النقائص عن الله عز وجل في حق الله من باب او لا طيب لكن ما هي النقائص التي نفاها الله عز وجل عن نفسه نرجع الكتب السن ما هي الكمالات التي اثبتها الله عز وجل من الاسماء والصفات في حقه يبقى نرجع الكتب السن يبقى ضبطنا هو كتاب الله وسنة رسوله طبعا سؤال السائل يدل على انه هو فاهم او بيتابع قناه البصيره او ان هو دارس للدورات العلميه من بعد يعني من غير ما يرجع لنا يعني فربنا يعينه ووفقه وانا سعيد بسؤاله لان السؤال ده يدل لما يكون واحد فاهم وبيسال بالواحد مبسوط قوي يعني يكون عنده علم ودراسه يعني طيب نرجع للمرتبه الثانيه من تغيير المنكر انكار باللسان وذلك حينما لا يستطيع من راى المنكر تغييره بيده لعدم سلطته على مرتكبيه او لما او لما يترتب عليهم من النفسده المساويه بنقول التغني بيبقى عن طريق الوعظ والنصح والارشاد والترغيب والترهيب والتقريع والتعنيف وغير ذلك من البيان وهذه المرتبه يتلقى فيها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالدعوه الى الله عز وجل فكلاهما بيان للحق وترغيب فيه وتنبيه على الباطل وتحذير منه وهذا المرتبه الثانيه على حسب حال المخاطب اللي قدامك يعني جارك بتحاول تنصحه بقدر ما تستطيع يعني اصر على المنكر بقطعه شويه جايز يرجع يعني ممكن اني اطمشه في موضوع السلام شويه علشان يحس ان انا زعلان منه ما لا يزيد عن 3 ايام او ما شابه ذلك كده لكن انا ما هروحش لجاري مثلا وعنده ابن سرق فاقوله تعالى هات لي ابنك ده لازم اقيم عليه الحد حد ايه ولا هو كده ربنا امرنا باقامه الحدود السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما هات الود هات الود وخ خلص هاتوا عشان اقطع ايده لازم نقيم الحد حد هيعمل كده ولا دي مسؤوليه ان انت تبلغ المسؤول على ان في سارق ينبغي ان يقام عليه الحد نعم المرتبه الثالثه الانكار بالقلب اذا عجز المؤمن عن انكار باليد واللسان انتهى الى الانكار بالقلب فيكره المنكر بقلبه ويبغضه ويبغض اهله يعلم الله ذلك منه اذا عجز عن تغييره بيده ولسانه وهذا الواجب لا يسقط عن المؤمن بوجه من الوجوه على الاقل الناس تبقى زعلانه ومتضايقه من هذا المنكر ده تقريبا فيما يتعلق بالسؤال الامر المعروف المنكر حبينا نفرد له الحلقه ديت نجيب عنها بشيء من البسط في هذه المساله يعني اا سؤال جالنا على الرسائل دلوقتي بيقول السلام عليكم هل صحيح لا يطلق اسم الباطن الا مقيدا باسم الظاهر كما لا يجوز اطلاق الدار الا مقيدا بالنفع وجزئ خير رفعكم الله و اياكم الاسم الباطن اسم صحيح ثابت بنص حديثه صلى الله و اكد الظاهر وكل اسم يصح اطلاقه على الله تبارك وتعالى منهما بلا تقييد بالاخر انت الباطن فليس دونك شيء انت الظاهر فليس فوقه شيء ويجوز التسميه بعبد الباطن وعبد الظاهر ااا فافراد التعبد للاسم وايضا وروده في النص ربنا بيقول النهي الاسماء الحسنى الحسنى هنا مطلقه في الدلاله على الحسن اما الدار والنافع ان الدار لا يطلق الا مقيدا بالنافع فالدار ليس من اسماء الله ولا يجوز تسميه الله عز وجل بها لا اسما ولا وصفا ولا فعلا لانه لم يرد لا في كتاب ولا في سنن يعني لم يرد الاسم في حق الله عز وجل ولا يجوز تسميه الله عز وجل به ومن وجده في مسجد واستطاع ان يزيله بعد استئذان اهل الاداره في المسجد القائمين عليه ف فليفعل وواجب عليه ان يفعل لان اسم الدار لا يجوز نسبته لرب العزه والجلال لم يرد في القران اسما ولا وصفا ولا فعلا وتحدى تستطيع ان تتحدى اي تتحدى اي شخص مهما كان علمه تقول له اين هو في كتاب الله ايوه في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد وطالما انه لم يرد ولا يقبل الانسان على نفسه ان يكون من اسمه او من وصفه فلا يجوز بحال نسبته الى ربه ومن سمى الله عز وجل به ممن سبق فنعذره لان الفاصل والبيننا وبين الاخرين هو الدليل مهما كان شان الشخص حتى لو كان شيخ الازهر نفسه حتى لو كان المفتي المفتي لو عنده دليل على تسميه الله بالدار يظهره لنا الاسماء توقيفا على النص مفيش دليل يبقى من نفسه كده ان لم يسع الى حذفه واستبداله بال او استبدال الاسماء الصحيحه التي ثبتت بنص الكتاب والسنه فهو آثم يتحمل وزر كل من سمى ربه بالضار ولا يجوز ان تقول يا ضار يا الله الله عز وجل يخلق الضرر والنفع ومن اسماءه الخالق لكن ليس من اسماءه الضار فمن سمى الله بالضار فهو آثم آثم يتحمل وزر على ذلك نعم فالقضية كلها زي ما وضحنا ان اسماء الله الحسنة توقفية ونحن أقول لك هو انتو طال منهم المسألة درست وعارفينها كويس جدا جدا لا يجوز تسمية الله عز وجل بالدار ولا بالنافع خصوصا للدار وتصفلين يقول لك هو تقدر تتحدى اي عالم موجود على وجه الارض وتقول له هات لنا اسم الدار من القرآن والسنة ما جبتوش يبقى تقعد ساكت وتقر بان اسماء ربنا توقيفي وان اسماء ربنا سبحانه وتعالى لا يجوز ان نسمي الله الا بما سمى به نفسه واذا كان الشخص لا يقبل على نفسه ان حد يعبس في اسمي يعني لو جه هو يكلمك وينظرك بقى وينفعل عليك وكده يقول له انت اسمك ايه اسمك كذا طب انا هسميك شيل نقطه من اسمك كده وقول له ايه رايك لو سميتك كده اخ بالك ازاي ولا هسميك انت الدار تعال يا دار روح يا دار وحاول اقول لك روح يا دار وتعالى يا دار هتقبلها على نفسك اذا كان الواحد لو بيقول لك نقطه في اسمه غلط واحد بيكتب الاسماء ولسه انا اسمه غلط الشيت بيقول لك لا اتاكد من الاسم ولو في غلطه في الاسم هيغيروه ومش هيسرف لك الشيت اذا كان ده في حق المخلوق تيجي انت في الخالق سبحانه وتعالى ولا تتقيد بالاسماء التي سمى نفسه بها لا سيما ان هي موجوده بنصه انا يلي خلي سمى ربنا الضار واسيب الاعلى وربنا يتسبح اسم ربك الاعلى اقرا وربك الاكرم دي مش موجوده في الاسماء المشهوره ليه ليه الصرار الامه واصرار بعض الشيوخ على انه يتحدى اسماء الحق الثابته في الكتاب والسنه ليه انا مش عارف خايفين ان عروشهم تهتز ان اقول لك احنا بقالنا يجي 1000 سنه والناس قاعده بتغني وشعب عباس بيغني والنقشابندي بيغني في اذاعه القران وللاسف من تضليل القائمين على اذاعه القران ان هم بيلشدوا هذه الاسماح حتى الان وانا بقول يتحمل وجر امه محمد صلى الله عليه وسلم يتحملها شيخ الازهر يتحملها المفتي يتحملها كل واحد يستطيع ان يغير ولم يغير لان دي قضيه في عقيدتنا وفي ديننا ما ينفعش ان احنا نعبس بها ولا ينفع ان احنا نتهاون فيها ده توحيد يا جماعه ده دين دين طالما ان لم يثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث اللي ورد في الاسماء من جمع الوليد ادرجه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم حديث مدرج وخلاص نرجع للحق انتوا مستقطرين الحق يجي عن طريق ال رضواني او عن طريق واحد ثاني لازم يجي عن طريقك عشان تبقوا متوسطين يعني هذه المساله لعل الاجابه ستكون واضحه ولعلنا نقول قد أفدنا المشاهدين في هذه الحلقة وإن شاء الله عز وجل ما زلنا معكم إن كان الوقت يعني يحتاج إلى تغيير لأنه شايف إن في ناس كتير ممكن يقول لك الوقت ده مش مناسب للفتاوى أو نخليه في وقت آخر أو نخليه في الصباح لا بأس أنا ما عنديش إشكال بس إذا جاءتنا آراء أو اتصالات من كثير من الناس يطالبون بتغيير الموعد ان شاء الله هنغيره باذن رب العزه والجلال احنا هنكتفي بذلك واسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم بس حتى في قبل ما اخلص في رساله جايه لاحد الاخوه سؤال نسيته بيتكلم فضيله الشيخ بارك الله فيك ما دليلكم على جواز تصوير الفيديو اللي هو التصوير التلفزيوني يعني لان دي المساله ديت انا عايز بس اتكلم فيها لان كثير من المشايخ لوحجمونا هم طبعا كلهم اشياء مشايخ على السنه وممكن يكون افضل واتقى لله عز وجل منا يحجمون عن ان يظهروا في دروسهم لنفع الناس في الشاشه التلفزيون لانهم يعتقدون حرمه تصوير الفيديو وما شابه ذلك احنا بنتعامل مع التصوير بتاع الفيديو زي اللي بينظر بالظبط بنظاره معظمه او تلسكوب يقدر يشوف فيه المسافه عن بعد يعني كان اللي قاعد قدام شاشه التلفزيون ديت شايف الحدث اللي بينقل له عن طريق تلسكوب بيشوفه من بعد هو نفس الحدث ونفس الكلام ونفس الوضع فلا نراه يقع تحت الحرمه لان لو مسكت تلسكوب كده وقعدت ابص على سفينه موجوده في البحر على بعد 10 كيلو هل ارتكبت محرم عشان انا قربت الصوره بوسيله من الوسائل نفس الكلام يقال فيما يتعلق بالنظر الى الكاميرا في عن طريق الكاميرا بتوصل الصوره الى اخواننا في كل مكان وهم برده بيشاهدونا عبر هذه الصوره لا سيما ان ما فيش فيها مخالفات شرعيه واحنا بنحرص بقدر المستطاع ان ما يكونش فيهم مخالفات شرعيه تظهر على القناه وان كان بعض الناس يقول مثلا الاخوات حتى لو منقبات يطلعوا بتعمل طالما ان في رجال وبيادوا الرساله خلاص احنا مش عايزين ان احنا يعني الامور يعني منادي فيها رساله بناخذ بالاحوط على قدر ما نستطيع فانا لا ارى باس في ان اخواننا يجي يشاركون اللي هم شايفين هذه المساله يعدوا النظر على اعتبار هذا المخرج بالنسبه للحكم الشرعي لكن لو انا نظرت بيها على ان الكاميرا بتصور 30 صوره ثابته واحول الصوره الى من صوره فيديو الى صوره يعني ثابته فكل لقطه بتاخد 30 لقطه وانا مالي ومال الكلام ده انا ليا دلوقتي كاميرا بتنقل لي صوره على الهوا مباشره في كل مكان من العالم فبدل ما كان الدرس بيحضر لي في 50 60 ولا 100 ولا 200 في مسجد ولا حتى 1000 ولا 2000 بيشوفك العالم كله بتستفيد وتفيد وتعلم الناس فايه المانع ان اخواننا يجي يعلموا الناس العقيده وخصوصا انا ببعت الرساله ديت للشيخ يحيى الحجوري في في اليمن وبعض اخواننا من تلامذه او من اتباع الشيخ ربيع من اهل العلم الراسخين وليس من تلاميذه اللي هم يعني بيسيئوا للشيخ ربيع آه اهلا وسهلا بهم وان شاء الله عز وجل آه الامر آه فيما يتعلق بالامر انا لا ارى فيه بس والنفع الذي عاد في تعليم الناس بسبب مثل هذه القنوات الفضائيه لو استخدمت في الخير كبير جدا جدا لانه هو هيستخدم هيستخدم ف اسال الله تبارك وتعالى ان هو يجعل ذلك في يعني ميزان حسناتهم وايا كان هم هذه ارائهم برضه هتتحترم لكن عايز اقول لكم على الحاله هم بينشروا برضو بدخلوا على الانترنت وينشروا لهم مواقع كبيرة وحاجات من دي وانتوا عارفين طبعا إلا حيدخل عشان يتفرج على الموقع ربما يصادفوا ما تعلموا وخصوصا في الانترنت وفتة الانترنت إنما القناة لو إن واحد مثلا جاي بقناة البصيرة وقعد يتفرج عليها أو من كان على نفس المنهج يعني وما فيش عنده غير القناتين ده وبيستفيد منها ومؤمونة يستفد منها هو واولاده وتعلموا العيال ازاي يصلوا كده يعني ده شيء انا شايف ان ان شاء الله عز وجل ليس فيه باس ولا يخضع لقوله لعن الله المصور طيب اختي شافت رؤيا لنا بتقول ايوه ان تشرح لي ان رايتك في المنام كان اخ بيقول ايوه يا شيخ الفاضل ان تشرح لي ان رايتك في المنام كانك جئت الى الجزائر لتعلمنا الاسلام في احد المساجد فلما حضرت الصلاه افرشت لك سطرتي فصليت عليها ثم استرجعتها وانا سعيد وفرحان اقسم لك بالله العظيم ان هذا حدث لي ولقد رويت لزوجتي هذا المنام فاستفشرت خيرا ان شاء الله يعني ايه دعوة يعني عشان نجده كل جزايا <تصفيق> ها ها ها ها ها فيش اشكال بس ربنا يكفينا شر الاخوان المسلمين اللي هما بيكفرون وبيسعوا الى ان هما يفجرون لكن لو استطعت ان انا اجي لكم في الجزائر فيسعدني تلبيه لهذه الرؤيه لو تيسرت لي اسباب الماديه في ان انا اجي لكم الجزائر واقعد مع اخواننا طلبه العلم هناك فانا بقول لكم يعني احنا ان شاء الله عز وجل نسعد بذلك وبس ربنا يدينا الصحه في ان احنا نستطيع ان احنا نتحرك نمشي لان والله انا بعاني بشده فعلا من حكايه ال الارهاق والتعب بسبب التضخم الطحال وموضوع تليف الكبد وتعطل البنكرياس والسكر فهذه كلها ابتلاءات نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلها كفاره وان ربنا يرفع عنا وعنكم الباس عن جميع المسلمين فنسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه الى يوم الدين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته